وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما